فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلا في كتاب مبين يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وانار به العقول وفتح به اعينا عميا واذانا صنما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن امته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 لا زلنا في مقدمة دروس التفسير وقلت هذه المقدمة تقوم على أمرين الأمر الأول في بيان منزله كلام الرحمن جل وعلا وأثره في هداية بني الإنسان والأمر الثاني في بيان طرق التفسير وقلت إن طرق التفسير المقبولة المحمودة المرضية التي ينبغي أن يعول عليها المهتدون في تفسير كلام الحي القيوم سبحانه وتعالى تقوم على طريقين اثنين الطريق الأول تفسير بالمنقول المأثور وقد بينا مراحل وطرق ذلك التفسير يفسر كلام الله بكلام الله ونفسر كلام الله بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفسر كلام الله بأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم ونفسر كلام الله بأقوال الطيبين عليهم رحمات رب العالمين وعرجت بعد ذلك على اخبار أهل الكتاب وبينت أقسامها ووصلنا إلى الطريق الثاني من طرق التفسير وهو التفسير بالرأي المقبول المضرور ذلك تفسير بالمأثور وهذا تفسير بالرأي المحمود المقبول المضرور فما معنى تفسير القرآن بالرأي يراد بتفسير القرآن بالرأي الاجتهاد الاجتهاد وإعمال الفكر الاجتهاد وإعمال الفكر في تفسير كلام الله جل وعلا بحيث يكون ذلك التفسير الذي وصلنا إليه عن طريق الاجتهاد وإعمال الفكر بحيث يكون ذلك التفسير موافقا لنصوص الشريعة المطهرة ولقواعد اللغة العربية فيشهد له سياق القرآن الكريم ويدل عليه السباق واللحاق يدل عليه ما تقدم من كلام الله وما تأخر بداية الآية ونهايتها وما قبلها وما بعدها هذا التفسير يقال له تفسير بالرأي إذا الاجتهاد وإعمال الفكر في تفسير كلام الله جل وعلا بحيث يوافق ذلك نصوص الشرع. وقواعد اللغة فيدل عليه سياق القرآن الكريم فيشهد له سباق الآيات ولحاق الآيات يشهد له أول الآيات وآخرها يشهد لهذا التفسير ما تقدمه من كلمات قرآنية في تلك السورة وما يأتي بعده من كلمات قرآنية كما سيأتي إضاح هذا بالأمثلة الجلية إن شاء الله في هذه المقدمة وفي السور التي سنتدارس تفسيرها بإذن الله جل وعلا إخوة الكرام التفسير بهذه الشاكلة متفق على جوازه بين علماء هذه الأمة المباركة لا خلاف بين علماء الإسلام في أن التفسير بالرأي إذا دل على هذا التفسير نصوص الشرع وشهدت له قواعد اللغة والتأم هذا التفسير في سياق كلام مع سياق كلام الله الجليل فشهد له السباق واللحاق شهد له ما تقدم وما تأخر لا خلاف بين علماء الأمة في جواز التفسير بهذه الطريقة دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقرر العقل لزوم التفسير بهذه الطريقة وضرورة المصير إليه لثلاثة أمور أما كتاب الله جل وعلا فدل على جواز هذا النوع من التفسير حيث أمرنا ربنا جل وعلا أن نتدبر كلامه في آيات كثيرة فقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والتدبر لا يكون إلا بعد الاجتهاد وإعمال الفكر في الوصول إلى معنى الآية إذا لم يرد في معناها أثر في تفسيرها إذا لم يرد في تفسيرها أثر من الطرق المتقدمة فإذا لا بد من إعمال الرأي والاجتهاد للوصول إلى مراد الله جل وعلا حسب الطاقة البشرية فالتدبر إذا لا يكون إلا بعد التفهم بعد تفسير كلام الله جل وعلا وإذا عدم التفسير بالمأثور لا بد من اعمال الرأي والعقل للوصول الى مراد الله جل وعلا من كلامه والله امرنا بان نرد ما يشكل علينا الى الذين يستنبطون احكام الشريعة من كتاب الله جل وعلا والاستنباط لا يمكن ان يتم الا بعد تفسير كلام الله وفهم المراد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 هو تفسير كلام الله جل وعلا، فما حصل الاستنباط ومعرفة الأحكام إلا بعد معرفة, معرفة تفسير كلام الرحمن جل وعلا. لا عالمه الذين يستنبطونه منهم، فالاستنباط لا يمكن أن يتم إلا بعد فهم المعنى، وإذا لم يكن في معنى الآية أثر فلا بد إذن من إعمال العقل. واجهاد الفكر للوصول الى مراد الله جل وعلا حسب طاقة الانسان وقدرته هذه دلالة القرآن على جواز التفسير بالرأي اذا وافق نصوص الشرع وقواعد اللغة وشهد له سياق القرآن فدل عليه السباق واللحاق واما السنة المطهرة فقد ثبت في مسند الامام احمد ومستدرك الحاكم بساند صحيح أقره عليه الذهبي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والجملة الأولى اللهم فقهه في الدين ثابتة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن علمه التأويل هذه في المسند والمستدرة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وفي رواية في المسند الحمد لله يرحمك الله وفي رواية في المسند ومسند, ومسند مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعجم الطبراني الكبير بسند صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقه في الدين وعلمه تأويل القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل القرآن ووجه الاستشهاد من الحديث إخوة الكرام أن تأويل القرآن لو كان مسموعا كالتنزيل ولا يمكن عن طريق الاجتهاد وإعمال الفكر لما كان لابن عباس رضي الله عنهما خصوصية في هذا الدعاء فجميع أفراد الأمة بإمكانهم أن يحفظوا كلام الله جل وعلا لكن ليس بإمكانهم أن يفهموا مراد الله من كلامه إلا إذا صاحبتهم عناية إلهية عظيمة ومن الله عليهم بذلك فالذين يصلون إلى تفسير كلام الله وفهم المراد منه هم أولو الأمر من العلماء الصالحين كما قال الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومنهم حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن وعالمها الصحابي الجليل ابن عم نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم علمه تأويل القرآن إخوة الكرام وحقيقة ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من الفقه واستنباط الأحكام وما نقل عنه من التفسير لم ينقل عن صحابي آخر ببركة هذه الدعوة النبوية على نبينا صلوات الله عليه يقول الإمام ابن القيم في الوابل الصيب من الكلم الطيب في صفحة سبع وسبعين الأحاديث التي رواها ابن عباس عن نبينا عليه الصلاة والسلام وصرح فيها بالسماء ما جاوزت العشرين حديثا لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمر ابن عباس رضي الله عنهما خمس عشرة سنة أو عشرة سنة ما هذا الاحتلام قارب لم يحتلم فقبض النبي عليه الصلاة والسلام وابن حباس في صني المراهقة فالأحاديث التي ضبطها عن النبي عليه الصلاة والسلام ووعاها لا تصل إلى عشرين حديث وأما الأحاديث الأخرى هو من المكثرين الذين زادت رواياتهم على ألف حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فكلها تلقاها عن الصحابة الكرام وقد بالغ الإمام الغزالي في المستصفى في الجزء الأول صفحة سبعين ومئة فقال غاية ما سمعه ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أحاديث والحقيقة في كل من الأمرين شيء من التساهل في كلام الإمام ابن القيم وكلام الإمام الغزالي عليهم جميعا رحمة الله والحق كما قال الإمام السخاوي في فتح المغيث في الجزء الأول صفحة 47 و100 في آخر كلامه على الحديث المرسل عند شرحه لقول الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثر عليه رحمة الله أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب تكلم على مراسيل الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين يقول وقال شيخنا واذا اطلق السخاوي هذا فيقصد به حذام المحدثين وامير المؤمنين الحافظ ابن حجر وقال شيخنا وقفت وأحصيت, وقفت واحصيت الاحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعها من النبي عليه الصلاة والسلام فبلغت الاربعين حديثا ليست بعشرين كما قال الإمام ابن القيم ولا بأربعة كما فرط غاية التفريط الإمام الغزال يقول أربعين هذا ما صرح, به بما صرح فيه بالسماع يقول وهناك أحاديث أخرى يمكن أن تدخل أيضا في باب التصريح بالسماع ككونه حضر وقائع وشاهدها ورواها وإن لم يصرح بأنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول على جميع الاحتمالات غاية ما سمعه ابن عباس من نبي عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى مئة حديث أما فقهه فهو البحر جمع ابن حزم فقط فقه ابن عباس وفتاواه في مسائل الأحكام فزادت الفتاوى التي جمعها عن ابن عباس على سبعة أسفار فقط يقول الإمام ابن القيم في المكان المشار إليه وهذا بحسب ما بلغ الإمام ابن حزم وبحسب بحسب ما بلغ الإمام ابن حزم وبحسب ما وصل إليه وإلا ففقه ابن عباس ليس سبعة أسفار فقط إنما هو كالبحر الخضم فإذا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل علمه تأويل القرآن فلو كان التأويل مسموعا كالتنزيل لما كان في هذا الدعاء خصوصية لابن عباس رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام هذه دلالة السنة على جواز تفسير القرآن بالرأي الذي وافق نصص الشرع وقواعد اللغة فيدل, فيدل عليه سياق القرآن يشهد له السباق واللحاق وأما العقل فيحتم العقل ضرورة القول بدواز تفسير القرآن بالرأي على الصفة المتقدمة لثلاثة أمور أولها لو لم نقل بجواز تفسير القرآن بالرأي لنزم تعطيل كثير من الآيات عن معانيها فليست جميع آيات القرآن نقل فيها تفسير عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين فنحن إذا أمام آيات إما أن نفسرها على حسب لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم بلسان عربي مبين قرآن عربيا غير ذي عوج وذلك التفسير كما قلنا يتوافق مع نصوص الشرع فيدل عليه السياق ويشهد له السباق واللحاق فإذا لم نقل بجواز ذلك ستبقى تلك الآيات مهملة بلا فهم وبلا معنى نعلمه منها وكلام الله جل وعلا يتنزه عن ذلك كثير من آيات القرآن لا يوجد لها تفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وتقدم معنا أن أقوال التابعين التي ليس لها حكم رفع أقوالهم كغيرهم وليس إذن أقوال حج على من بعدهم وأقوال الصحابة النفس تميل لقبول أقوالهم للاعتبارات التي ذكرناها فإذا ليست جميع آيات القرآن فيها تفسير عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وإذا كان الأمر كذلك فماذا نفعل ببقية الآيات التي لم تفسر والقر والقرآن نزل بلغة العرب ونحن نعلم معاني هذه الآيات من كلام لغة العرب فمثلا قول الله تبت يدا أبي لهب لا يحتاج إلى أن تنقل أثرا في بيان معنى التباب تبت هلكت وخسرت وشقيت ان قيل كيف فسرت هذا نقول هذا بلسان العرب وبلغتهم تفسير بالرأي هل هذا مذموم لا ثم لا تفسير القرآن بالرأي وافق قواعد اللغة ونصوص الشر وشهد له السياق فدل عليه السباق كما قلنا واللحاق وعليه فهذا تفسير بالرأي المحمود الجائز المبرور وعلماء الأمة الإسلامية اتفقوا على جوازه إذن العقل يحتم القول بجواز تفسير القرآن بالرأي بهذه الصفات لأننا لو لم نلج إلى تفسير القرآن بالرأي بهذه الصفات لنزم تعطيل كثير من الآيات عن معانيها وكلام الله جل وعلا يتنزه عن ذلك الأمر الثاني الذي يستنبط منه العقل جواز تفسير القرآن بالرأي لألا نقع في محذور نقول إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم خير هذه الأمة بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام وكلهم عدول بتعديل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لهم والصحابة الكرام اختلفوا في تفسير القرآن وليس لجميع أقوالهم حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم هذا معنى إذن الأقوال الموقوف عليهم وليس لها حكم الرفع وخصل بينها اختلاف هذا يدل دلالة قاطع على جواز تفسير القرآن بالرأي وهذا إجماع من الصحابة على هذا الأمر فلو كان تفسير القرآن بالرأي بالصفات المتقدمة ممنوعا لما أول على ذلك خير هذه الأمة وأطهرها وأبرها وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وقد ورد ما يشير إلى هذا صراحة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام ورد في مسند الإمام أحمد والصحيح البخاري والسنن الثلاثة في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة والحديث في صحيح البخاري كما قلت وإذا كان في صحيح البخاري فهو حديث صحيح قطعا وجزما عن أبي جحيفه رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنهم أجمعين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس وفي رواة قال له هل عندكم شيء غير كتاب الله عندكم شيء آخر آل البيت كما يزعم المخرفون الضالون من الشيعة بأن النبي عليه الصلاة والسلام خصكم بأمور لم ينشرها ولم يعطها للعام. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء هل عندكم شيء غير القرآن غير كتاب الله فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا كتاب الله وما في قراب سيفي في هذا البيت الذي يوضع فيه السيف فيه ورقة مكتوبة عندنا عن النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت هذه الورقة من قراب سيفي ففيها العقل أي الديات ومقاديرها وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر هذا الذي في صحيح البخاري ورد في, في صحيح مسلم زيادات على هذا بانه ملعون من غير منار الارض وملعون من ذبح لغير الله ويجمع بان جميع هذه الامور كانت في الصحيفه عند علي رضي الله عنه ثم قال علي الا فهما يؤتيه الله رجلا مسلما في كتابه ما خصنا نبينا عليه الصلاة والسلام بشيء دون الناس القرآن عندنا وعندكم سواء لكن أن كتبت عنه هذه الصحيفة وهي في قراب سيفي فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكاف والعقل كما قلت لكم الديات يقال لها عقل لأن القبل كانت تعقل في فناء في فناء وراثة وراثة المقتول فعندما يحضرون لهم مئة من الإبل يعقلونها في الفناء فقيل للديات العقل العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاف هذا الذي كتبته عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عندنا وعند الناس سواء لكن هناك شيء انتبه يا أبا جحيف والكلام لجميع المسلمين إلا فهما يؤتيه الله رجلا مسلما في كتابه, في كتابه هذا إذا من الله على عبد من عباده بالفهم فاستنبط من كلام الله ما لا يصل إليه غيره هذه من من الله لكن ما خصنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام دون الناس وما بث إلينا شيئا كتمه عن الناس عليه صلوات الله وسلامه الشاهد إخوتي الكرام إلا فهما يؤتيه الله رجلا مسلما في كتابه وفي رواية لا فهم يعطاه إلا فهما يعطاه رجل مسلم في كتاب الله فهم يؤتيه الله ويحصل له من قبل الله فيتميز به على غيره من الناس كما حصل لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذا الأمر الثاني الذي يستنبط منه العقل جواز التفسير بالرأي المحمود الذي قلنا يوافق نصوص الشرع وقواعد اللغة فيدل عليه سياق القرآن فيشهد له السباق واللحاق والأمر الثالث الذي يستنبط منه العقل جواز تفسير القرآن بالرأي ويحتم ذلك أن الحوادث تجد وتتجدد وهذه الحوادث لا بد من أن تخضع لكليات وقواعد عامة في شريعة الله المحكمة والقرآن الكريم شامل لذلك فما حدث ويحدث لا بد من أخذ أحكامه من كلام ربنا جل وعلا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يمكن هذا إلا عن طريق تفسير القرآن بالراي وكنت ذكرت لكم كلام شيخنا المبارك عليه رحمة الله في تفسير آية النحل في الجزء الثالث صفحة تسع وتسعين ومئة في أضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قلت يقول الشيخ عليه رحمة الله أبهم ما سيخلقه الله لأنه ذكره باسم الموصول ما وهذا المبهم بقرينة ذكره مع المركبات يفيد أنه يخلق ما لا تعلمون من المركبات التي هي والغ... غير البغال والحمير التي نركبها والخيل والبغال والحمير هي غير الخيل وغير البغال وغير الحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أي من المركوبات الأخرى كالطائرات والسيارات والغواصات الباخرات وما شاكل هذا ويخلق ما لا تعلمون وقلت هذا المبهم بقرينة ذكره مع المركبات يدخل المركوبات التي ستجد وتوجد دخولا أوليا في هذا اللفظ مع أن الله سيخلق أشياء أخرى ايضا على مر الأيام والليالي لا نعلمها وعندما توجد يعلمها الناس كما قال الله جل وعلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فهذه الحوادث التي تجد وتتجدد وتحدث و... ولا يوجد لها نظير سابق لا بد من التماس حكم لها في شريعة الله المطهرة فلا بد من ادخالها في هذه العمومات وهذا لا يكون إلا عن طريق تفسير القرآن بالرأي بحيث يحتمل القرآن ذلك وإذا لم يوجد فنلجأ إلى السنة لبيان حكم ما جد وهل في السنة إشارة إلى ذلك إخوة الكرام عند هذه النقطة في الدرس الماضي أشار بعض الإخوة الكرام أخي الشيخ عبد العزيز إلى أمر يثار في هذه الأيام وهو موضوع الإعجاز العلمي وقلت له إن الإعجاز العلمي يدخل في باب التفسير بالرأي لا لا في باب التفسير بالأثر الإعجاز العلمي سنقف عنده وقفة لننفي الشطط عن كتاب الله وما أعلم أحدا في هذا الوقت تكلم في الإعجاز العلمي إلا وابتعد عن الصواب كثيرا وكثيرا بحجة التلفيق بين النظريات العلمية وبين الآيات القرآنية إخوة الكرام القرآن معجز من أي وجه نظرت إليه فهو معجز في فصاحته وجمال أسلوبه ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا هو معجز لأنه أخبر عن الغيوب الماضية والمستقبلة وتحدث عن وقاع حاضر إبان نزوله كثير من الناس لا يعلمونها ثم بعد ذلك تحققوا منها فهذا أيضا إعجاز للقرآن العظيم إخباره عن الغيوب من جملة إعجاز القرآن صنيعه العجيب في القلوب فهذه القلوب تخشع وتلين وتتأثر عندما تسمع كلام الله جل وعلا من جملة إعجاز القرآن أن قارئه وسامعه لا يملان فهو الذي لا يخلق عن كثرة الرد ولو طهرت قلوب العباد لما شبعت من كلام الله جل وعلا ومن جملة إعجاز القرآن أنه جمع أنواع العلوم وهو الذي صير رعاء الشاء والغنم إلى ساسة الشعوب والأمم من هذه العلوم, العلوم على العلوم على كثرتها لا تخرج عن نوعين علوم سلوكية ترتبط بفعل الإنسان وسلوكه هذا فضيل وهذا رذيله هذا خير وهذا شر هذا حلال وهذا حرام فبين القرآن ما يتعلق بأفعال المكلفين عن طريق الأمر إيجابا واستحبابا وعن طريق النهي تحريما وكراهه وضبط سلوك المكلفين في هذه الحياة علوم سلوكية وهذه لا يجوز أن تؤخذ من غير شريعة رب البرية ومن حسن أو استقبح شيئا لم ترد به شريعة الله وأمر أو نهى المكلفين عن شيء أو بشيء لم ترد به شريعة الله فقد نصب نفسه ندا لله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا النوع الأول من العلوم العلوم السلوكية تكفل ببيانها كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهناك علوم مادية تجريبية خاضعة للعقل البشري وللمحسوسات والتجارب والله ندبنا إلى أن نتوصل إليها وأن نبحث وننظر ما في هذا الكون لنرى عجيب ما خلقه الله جل وعلا في هذا الكون قل انظروا ماذا في السماوات قل ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هذه العلوم التجربية العلوم العقلية العلوم المادية التي الطريق لإثباتها العقل احيانا يشير القرآن إليها ويكشف عنها قبل أن تقع فعندما تقع يقول العلماء في هذا الوقت هذا إعجاز علمي أي أشار إلى أمر ووقع في هذه الأيام وكشفته الاختراعات وحوادث الناس فيقولون هذا إعجاز علمي أشار إليه القرآن من خمسة عشر هذا الإعجاز العلمي ينبغي كما قلت أن نقف عنده وقف لنضبطه بضوابط إخوة الكرام وهذه الوقفه لن أسترسل فيها لأنني كنت سابقا فصلت هذه القضية في محاضرة القيتها حول العلوم السلوكية والعلوم التجريبية المادية وتكلمت على الشق الثاني منها وهي العلوم التجريبية التي طريقها كما قلت العقل والمشاهدة والاختبار والملاحظة والتجارب وهناك استعرضت ما يتعلق بالإعجاز العلمي فمن شاء منكم أن ينظر الكلام مفصلا في تلك المحاضرة فلينظره وليسمعه إنما أقول هنا هذه الأمور المادية التي كما قلت الأساس في بحثها عقل الإنسان ومتروك لجهده ليتوصل إليها بسعيه لم يجعلها القرآن محور بحثه لأن القرآن كتاب هداية وإعجاز فما جاء ليبين لنا أن الماء يتكون من أكسجين وهيدروجين، ليس في ذلك أي فائدة لو بين لكان هو العليم الحكيم الذي هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى لكن يكون القرآن قد خرج عن غايته الأساسية في هداية الناس وضبط سلوكهم وافعالهم كون الماء يتركب من أكسجين وهدرجين ليس في ذلك أي فائدة للناس فمن علمه علمه ومن جهله لا يضره ذلك إنما لو أشار القرآن إلى هذا واكتشف العلم بعد ذلك أن الماء يترتب من الأكسجين والهدرجين يقال هذا إعجاز علمي لكن هذا كما قل ليس هو محور بحث القرآن لأن القرآن هداية وإعجاز لضبط أفعال المكلفين وليخرجهم ربنا جل وعلا من حياة النكد والشقاء في هذه الحياة العاجلة إلى حياة السعادة والرخاء وما لهم من الآخرة في الآخرة من النعيم المقيم أعظم وأعظم هذه هي غاية القرآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أما جاء ليقرر نظريات مادية عقلية علمية بحثا لا ثم لا فليست هذه الأمور محور بحث القرآن الأمر الثاني هي ليست محور بحثه لكن القرآن ما حرم علينا البحث فيها واعتبر البحث فيها زندقة وضلالا وسفاهة لا ثم لا حثنا على البحث فيها وعلى التأمل في شأنها وعلى التفكير في أمرها وأمرنا أن ننظر ماذا في السموات وما في الأرض وأن نكتشف المجهولات وأن نجوب البحار وأن نقطع الفيافي والقفار لما نرى ما في خلق الله من عجائب قل انظروا ماذا في السماوات والارض فحثنا على هذا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت فلينظر الانسان الى طعامه الايات وفي انفسكم افلا تبصرون تفكر في هذا وتامل وتدبر لا اقول لا حجر عليك بل انت مامور بذلك فكل ما تتوصل اليه بعد ذلك عن طريق امكانياتك أنت عليه مأجور إن وصلت للحقيقة فالحمد لله وإلا فقد بحثت ما في وسعك ويأتي من بعدك ويكمل أبحاثك ليثبت القضية النهائية بعد ذلك في هذه الأمور المادية فإذا ليست هي محور بحث القرآن ولا حجر على الإنسان في أن يبحث فيها بل حثه القرآن على البحث فيها والتأمل في شأنها الأمر الثالث الذي يمتاز به القرآن نحو هذه الأمور المادية أن القرآن يشير ويلفت أنظار الناس إلى ما يتعلق بواقعهم نحو هذه الأمور فالله جل وعلا يذكر لنا هذه الأمور ويبين لنا ما الذي يرتبط بواقعنا منها فمثلا الرياح وأرسلنا الرياح لواقح واقع الحياة يرتبط بهذا وبالتذكير بهذه النعمة العظيمة من هذه الرياح وأنها تلقح الأشجار وأرسلنا الرياح لواقح ويخبرنا الله جل وعلا أن هذه الرياح تسوق السحب ولم ترى أن الله يزجي سحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركام فترى الودق يخرج من خلاله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته تنشر السحاب وتبشر بنزول المطر وهكذا الشمس وهكذا القمر والنجوم والسماء والأرض والجبال وكيف مد الله الأرض ونصب الجبال لألا تميد الأرض بنا هذا كله يتعلق بواقع حياتنا فلفت أنظار, أنظار العباد إلى مواطن العبرة من هذه في هذه المخلوقات التي خلقها وإذا تحدث القرآن عنها وهي الميزة الرابعة لحديث القرآن عن هذه الأمور الكونية الأمور العلمية المادية يتحدث عنها حديث العالم الخبير كيف لا وهو يتحدث عن مخلوقاته عن مخلوقاته سبحانه وتعالى للشمس الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والأمر الخامس يشير القرآن عند هذه عندما تحدث عن الأمور الكونية إلى أنها مربوبة مسيرة مسخرة. لها إله عظيم يدبرها فلم تخلق فلتة ولا وجدت صدفة ولا تسير نفسها بنفسها إنما هي ضمن هذا النظام المحكم العظيم الذي أوجده رب العالمين سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب سبحانه وتعالى لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة والآيات في ذلك كثيرة كما قلت لا أريد الاسترسال في ايضاح هذا الأمر فهذا حديث القرآن عن هذه الأمور الخمسة ليست هي محور بحث حثنا على التفكر والتأمل فيها شرح ما يتعلق بواقعنا من هذه الأمور إذا تحدث عنها فحديثه حديث العالم الخبير يخبرنا أنها مربوبة مسيرة ما عدا هذا في الحقيقة؟ الخروج عن هذا لالتماس آيات تخضع لنظريات علمية ولإدخال نظريات علمية في آيات قرآنية لا تدل عليها إلا بتكلف وتمحل وبعد وشطط وسفاهه هذا في الحقيقة نوع من التلاعب بالقرآن باسم تأييد القرآن ونصرة القرآن هذا أول ما يشير إليه إلى أن هذه هزيمة داخلية في نفوس المسلمين فيريدون أن يجعلوا العلم مقررا لصحة القرآن كأن النظريات العلمية والنظريات الفرضيه التي لا زالت افتراضية أو ظنية او وصلت إلى درجة القطع واليقين حسب ما عند الانسان من امكانات حسيه كأن هذه النظريات هي التي تقرر صحة كلام رب الأرض والسماوات فلولاها لكان لنا حول القرآن موقف آخر نقف نقف نحوه موقف المرتاب سبحان ربي العظيم هذا قلب للحقيقة تلك النظريات لو دل القرآن عليها فهذا لبيان صحتها لا لأن القرآن في الأصل يدل على ثبوته هذه النظرية ولذلك من يريد أن يلتمس نظرية من هنا وهناك ثم يأتي ليرقع ويؤلف بين هذه النظريات وبين القرآن ليدلل على صحة القرآن أول ما يدل عليه مسلكه أنه مرتاب نحو كلام الله وأنه منهزم ولذلك يريد أن يتعلق بما هو اوهى من بيت العنكبوت لتقرير كلام الله جل وعلا الأمر الثاني إن هذا المسلك ضال مخطئ جائر بعيد عن الحق فالقرآن كامل في موضوعه نهائي في حقائقه وهذه النظريات متبدلة ومتقلبة وكم من نظرية قررت بالأمس نقضت اليوم وما يقرر اليوم ينقض في الغد ومن, ومن العجيب الغريب ما قال لي بعض الاطباء المتخصصين يقول لي يا شيخ جميع العلوم متقدمه ومتطوره إلا الطب قلت ولما قال إلا الطب لا زال ولن يزال متخلفا وعاجزا قلت ولما ما السبب وانت متخصص في الطب يقول لي يا شيخ الطب هذا عندما يتخصص في العيون سيبحث في هذا العالم الذي لا يحيط به حقيقة فهو مهما اكتشف لا زال يبحث في مجهول ولذلك يقول كثيرا من الاشياء تستعصي علينا الان في بحوثنا الطبية فنقول لا علاج لها عندنا لا علاج لها عندنا كل جميع العلوم متقدمة متطورة الا الطب مع تطوره ليس بمتطور قال نعم لانه ما خفي عنا من عجيب صنع الله في هذا المخلوق وفي أنفسكم أفلا تبصرون أكثر بكثير مما اكتشفناه وشاهدناه ووصفنا له علاجا القرآن كامل في موضوعه نهائيا في حقائقه وهذه النظريات متقلبة متبدله من سنين كان يقال الذرة هي أصغر مخلوق ولا يوجد شيء أصغر منها. ثم جاءك بعد ذلك موضوع تحطيم الذرة وأن الذرة فتت إلى بلايين الأجزاء. فإذا أين النظرية السابقة أصغر شيء هو الذرة؟ نظريات تتبدل. فإخضاع القرآن لها يعني بعد ذلك التلاعب بكلام الله جل وعلا. وأن نقرر صحته اليوم لينقض بعد ذلك حجيته وصحته الأجيال الذين يأتون بعدنا فهذا شطط وهذه سفاها الأمر الثالث الذي يترتب على هذا المسلك الجائر الضال المخطئ المبتعد عن الصواب هذا يدل على سوء فهم لطبيعة القرآن فقلنا القرآن كتاب هداية وإعجاز لا ليشرح نظريات علمية وأن الماء يتألف من كذا وأن المثلث يمكن حساب مساحته عن طريق كذا لا علاقة للقرآن بهذا هذا خاضع كما قلنا للأمور الحسية ولوسائلك ولما عندك من تقدم مادي فان كان أن تدركه فبها ونعمه إلا فما عليك غضاد ولا حرج كون الناس يركبون حمارا أو عربة أو دابة أو سيارة أو طائرة ليس عليهم حرج في جميع هذه الأمور إنما الحرج عندما يبتعدون عن الهدى وعن النور وعن الرشاد ويتخبطون في الظلام والضياع أما أنهم ركبوا الحمار أو ركبوا الطائرة لن يرتفع قدر الإنسان إذا ركب طائرة ولن ينخفض قدره إذا ركب حمارا إذا كان كريما على الله جل وعلا شريفا في هذه الحياة إذن هذا سوء فهم لطبيعة القرآن الأمر الرابع الذي ترتب على مسلك هؤلاء أنهم سلكوا تأويلا مستمرا مع التمحل والتكلف لإخضاع القرآن للنظريات العلمية التي توصلوا إليها فإن قيل هل عندكم دليل على هذا فاسمع أخي الكريم معي شطط المهوسين في هذا الحين الذين يريدون أن يدللوا على القرآن بالنظريات المستحدثة التي لا أقول ثبتت التي وجدت في هذا الزمان دليل المستفيد على كل مستحدث جديد لعبد العزيز ابن خلف رئيس المحاكم الشرعية بالجوف كتب نشر كتابه سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة أي من قرابة ثلاثين سنة تقريبا رئيس المحاكم الشرعية بالجوف ذكر في هذا الكلام ضلالا لا أقول لا يشتهي الإنسان سماعه بل والله لا يستحي الإنسان من صف قائله وضربه فجاء ليخضع القرآن لهوس المهوسين وضلال الضال اسمع ماذا يقول في تفسير سوره الزلزال الزلزال يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ متى يومئذ اخوتي الكرام متى عندكم شك في هذا لعل نساء البادية لا يشككن فيها يومئذ يقول عندما تزلزل الأرض زلزالها أن يخرج فيها الاكتشافات العلمية ويحصل التقدمات التكنولوجية يومئذ يصدر الناس أشتاة لير... ليروا أعمالهم كيف سيرون أعمالهم قال عن طريق السينما وشاشة التلفزيون فأنت عن طريق السينما وشاشة التلفزيون ترى ما في العالم لأن الأرض زلزلت واخرجت ما فيها وتطورت فأنت ترى أعمال الناس بواسطة هذا الجهاز وقال هذا دليل على صحة القرآن وقد أثبت السينما والتلفاز من أربعة عشر قرن إلى هذا الحد وصل الهوس والله إن نساء البادية ما يخطر ببالهن هذا الفهم يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم هذا في الجزء الأول في صفحة 71 ومئة في الكلام في تقرير ذلك كلاما حقيقة يصك الأذان وأن هذا دليل على إعجاز علمي وهذا دليل على صحة كلام الله وأنه من عند الله أشار إلى السينما والتلفاز ثم جاء لأمر بعد ذلك في السنة كما أنه أراد أن يؤيد القرآن بنظريات مستحدثه يريد أن يؤيد كلام النبي عليه الصلاة ثم أنه رسول الله حقا وصدقا بنظريات مستحدثه قال حديث الدجال وهو حديث متواتر وأنه يمكث أربعين يوم كسنى ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم هذه يقول هذا دليل على وجود الطائرات والصواريخ لأن الدجال سيركب الحمار وما هو الحمار ما هو ما أظن ما أظن أن الحمار يخفى حاله على الحمار إلا من كان دون الحمار هذا أمر آخر يقول الحمار هو الطائرات لأن الطائر شكلها بشكل الحمار والدجال سيقطع الأرض في أربعين يوما بواسطة الطائرات والصواريخ فإذا يركب الحمار ويمكث أربعين يوما هذا دليل على وجود الطائرات كان الناس يستغربون كيف سيجوب الدنيا على حمار فزالت الغرابة الطائرة هي الحمار ما أعلم وجه الصلة. وجه الصلة بين الطائرة والحمار ووجه الشبه بين الصواريخ والحمر ورحمة الله على الإمام الألوسي عندما يقول في تفسير سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يقول وقد شاع عند, عند الناس أن نهيق الحمار لعن للشيعة وقد شاع عند الناس أن نهيق الحمار لعن للشيعة أي عندما ينهق الحمار يلعن الشيعة يقول وهذا كلام لا يقبله إلا من كان طويل الأذنين ونحن هذا نقول الطائرة هي الحمار حقيقة لا يمكن أن نقبل هذا إلا إذا طالت اذاننا وانقلبت خلقتنا. أما ما دمنا في صورة البشرية فالطائر طائرة والحمار حمار. هذا تأويل تأويل ثان لضال آخر. مصطفى محمود يجعجع في وسائل الإعلام في صفحة 104 في كتاب رحلة من الشك إلى الإيمان حول المسيح الدجال. في صفحة 104 عن المسيح الدجال يقول المراد من المسيح الدجال الذي أشارت إليه الأديان والأحاديث الشريفة ليس مخلوق يحصل منه فتنة كما فهم الناس كما أراد هؤلاء أن يؤلفوا بينه النظريات العلمية وبينما أخبر به خير البرية عليه الصلاة والسلام فقالوا الحمار الذي يركبه الدجال هو الطائرات ويجوب الأرض في أربعين يوم يقول لا إنما المسيح المسيح الدجال يقول هو العلم العصري في هذه الأيام وهو التكنولوجيا والتقدمات الصناعية كيف هذا قال هذه العلوم عوراء هذه العلوم عوراء كيف هي عوراء؟ قال لأنه لا روح فيها لا صلة لها بالله علوم ماديه بحته ففعلت بغير اسم الله وعلى غير اسم الله وصارت شقاء للبشر وما فعلوها من أجل المصلحة ومن أجل الاستعانة على أمور الشرع فهذا هو العور الذي في المسيح الدجال فالمسيح الدجال كل ظهر من زمن لأن هذا الاكتشافات العلمية هو المسيح الدجال والعور فيه أنه لا صلة لهذه العلوم بالله يقول وتصفه الروايات بأنه أعور وأنه يملك من القوة الخارقة ما يجعله يرى بهذه العين الواحدة ما يجري في أقصى الأرض كما يسمع بأذنه ما يتهامس به الناس عبر البحار كما يسقط الأمطار بمشيئته فينبت الزرع ويكشف عن الكنوز المخبوئة ويشفي المرضى ويحيي الموتى ويميت الأحياء ويطير بسرعة الريح ويفتتن به كل من يراه ويسجد له على أنه الله بينما يراه المؤمنون على حقيقته ولا تخدعهم معجزاته ويشهدون رسم الكفر على وجهه ذلك المسيح الدجال هو إحدى علامات الساعة التي نقرأ عنها في كتب الدين والمسيح الدجال قد ظهر بالفعل كما يقول الكاتب البولندي أن كاتب بولندي سنعول عليه في بيان المسيح الدجال اليوبولد فايس وقد أسلم هذا الكاتب وهذا النسخ الشائه ذو العين الواحدة كما يقول هذا البولندي هو التقدم المادي والقوة المادية وترف المادي معبدات هذا الزمان مدنية العصر الذري العوراء العرجاء التي تتقدم في اتجاه واحد وترى في اتجاه واحد والاتجاه المادي بينما تفتقد العين الثاني الروح التي تبصر البعد الروحي للحياة فهي قوة بلا محبة وعلم بلا دين وتكنولوجيا بلا أخلاق وقد استطاع هذا المسخ أي الدجال فعلا عن طريق العين أن يسمع ما يدور في أقصى الأرض باللاسلك ويرى ما يجري في آخر الدنيا بالتلفزيون وهو وهو أنا أريد أن أقول لهذا الضال المهوس في هذا الكتاب رحلة من الشك إلى الإيمان تواثرت الأحاديث بأن المسيح الدجال لا يدخل مكة والمدينة وبيت المقدس وهل التكنولوجيا ما دخلت إلى مكة وهل الصناعات العلمية ما وصلت للمدينة المنورة فكيف تريد أن توفق بين هذا الترقيع الذي ذكرته وبين الأحاديث الصحيحة التي صرحت بأن الدجال لا يدخل هذه البقاع وعلى كل نقب من نقاب مكة والمدينة ملائكة تشهر السيوف لا يستطيع الدجال أن يدخل فكيف إذن إذا كان التقدم العلمي والصناعي وعند هذا الضال إخوة الكرام الذي جعجع في وسائل الإعلام وكنت ذكرت في محاضرتي الشبهات والشهوات كلاما عنه في له ذكره في كتاب القرآن محاولة لفهم عصري ونقلت عنه في ذلك الكتاب في تلك المحاضرة أنه يقول غض البصر في تفسير قول الله قل للمؤمنين غض من أبصارهم ويحفظ فروجهم كان ممكنا عند عصر العباءة والجلباب والبرقع والكفزين والملاءة وأما في عصر المنجيب والمكرجيب والصدر العاري والأفخاذ المكشوفة والشعر المسترسل لا يمكن غض البصر فكيف نفعل؟ ثم قال أنا أقول إذا نظر الإنسان إلى هذا بقلب طاهر ليرى الجمال ويقول الله له على ذلك حسنات هذا يقوله في كتابه القرآن محاولة لفهم عصري إخوتي الكرام هذا الكلام الذي ذكره في كتابه القرآن محاول لفهم عصري كنت ذكرته في تلك المحاضرة وأشرت إلى الصفحة في ذلك الكتاب فوصلتني رسالة من بعض الأخوات من مكة رمزت لاسمها س ميم جامعة أم القرى تقول الأخت الكريمة استمعت شريط الشبهات والشهوات شريط من جزئين ويعلم الله أنني استفدت منه كثيرا وهذا ما عاهدته إلى آخره يقول غير أني أريد أن أنبه فضلتكم كذا إلى ما وقع من خطأ في الجزء الثاني من هذا الشريط حول الكلام عن تفسير مصطفى محمود لآية غض البصر في سورة المؤمنين ليس في سورة المؤمنين في سورتي النور قل للمؤمنين غضوا من أبصاري محفظوا فروجهم على كل حال فقد ذكرت أن فسر هذه الآية بمفهوم عصري مستغرب بأن قال ما مجمله تقول ونحن يعني نقول هذا نقدم لك صورة من كتابه القرآن محاولة لفهم عصري حول هذه الآية وليس فيه ما ذكرت والأخت تصورت هذه الصفحات في صفحة 103 فما بعدها وأنا قلت لكم هذا الكلام في صفحة 85 تقول في هذه الصفحات يقول يجب غض البصر لأن لا يحصل فتنة ثم يسترسل بعد ذلك في الكلام لألا, يقع لألا يعبد الإنسان نفسه وشهواته ويقول فقال الله فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم بمعنى فهزموا أنفسكم وانتصروا عليها هذا حتى في الكتاب صورة التي أرسلتها وفي الإنجيل يقول المسيح من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجيدها إلى آخر الكلام تقول هذا الكلام في هذه الصفحات لا يوجد ما أشرت وأنا قلت هذا في صفحة 85 ولو كان الكتاب بين يدي لا أحضرت الكتاب قرأت النص عليكم فلعل الشريط يبلغها وتقف عند الحقيقة لكن الكتاب القرآن محاولة لفهم عصري ما وجدته وليس عندي فإذا كان عند بعض أهل الإخوة يأتيني به أثابكم الله لكنني أريد أن أنقل لهذه الأخت من باب التوكيد على أن هذا الكلام صدر عن هذا الكاتب الكاذب الخبيث الضال وأنني ما قلت هذا إلا نقلا من كتابه ولا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على أحد أقول هذا الذي قلته منقول عنه من قبل علمائنا ورد عليه شيخنا عليه رحمة الله الشيخ مصطفى محمد الحديد الطير وهو من الشيوخ الصالحين ومن البقية الطيبين في الأزهر ودرسنا التفسير في الدراسات العليا في السنة الأولى والثانية وهو من الصالحين ولا نزكيه على الله وكان أيام دراسة يزيد على السبعين السنة عليها رحمة الله وهيئته تذكر بالله جل وعلا وكان على باع عظيم من العلم وكان ذا باع عظيم في العلم ألف اتجاه كتابه اتجاه التفسير في العصر الحديث جاء ليتكلم على التف على كتب التفسير المريضة التي وجدت في هذا العصر الحديث فذكر من جملتها كتاب القرآن محاولة لفهم عصري يقول رأيه في غض الأبصار أي رأي هذا المؤلف في هذا الكتاب ومن الأمور المستشنعة ما يوجد قبل هذا العنوان احب ان أقرأه عليكم من باب أن تعلم أن الرجل ضال وانتقل من ضلال إلى ضلال لكن كان ضلال باسم الزن وصار ضلال باسم الإسلام كما هي عادة الزنادق الذين دخلوا في الإسلام ليكيدوا للإسلام باسم الإسلام يقول شيخنا عليه رحمة الله هل عذاب جهنم رحمة هكذا يقول المؤلف ولأول مرة أسمع مثل ذلك يقول في صفحة واحدة وثمانين إن الله رحيم دائما حتى في جحيمه ولهذا سمي الرحمن ثم يقول أي مصطفى محمود يرحم من يستحق الجنة ويرحم من لا يستحق بالجحيم الله يرحم من يستحق الرحمة بالجنة ومن لا يستحق الرحمة يرحمه طيب أين عذاب الله إذا كانت الجحيم دار رحمته والجنة دار رحمته فأين دار عذابه وسخطه ولعنته فالجحيم كما راينا تعريف لمن لا يعرف ولمن فشلت معه وسائل التعريف فهو نوع من الرحمة يقول الشيخنا فهل العقاب على الذنب يسمى رحمة بحجة أنه تعريف لمن فشلت معه وسائل التعريف في الدنيا أليس هذا من قبيل إثبات الشيء بنقيضه وإذا كان التعذيب بجهنم رحمة فأين يكون التعذيب أو العذاب وأغرب شيء أن يستشهد على ذلك أي هذا الكاتب الضال بقوله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمة وسعت كل شيء حتى لأهل النار يقول شيخنا فقر بقية الآية لتدرك أغرب استدلال على المقصود فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فرحمة الله وسعة التي وسعت كل شيء في الدنيا حتى الفجار يخصها الله في الآخرة بالذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياته يوقنون أما الكفار فهم عنها بمعزل عذاب جهنم رحمة رأيه في غض الأبصار يقول المؤلف في فصل الحلال والحرام صفحة 85 كما أحلت ليس صفحة مئة وثلاثة الله حرم الضار الخبيث وأحل الطيب النافع ثم نقول يقول إذا لم نفهم هذه الحقيقة الجوهرية فسوف نتوه في حرفيات لا آخر لها وتضيع منا روح القرآن كلية ثم ذكر قوله تعالى قل للمؤمنين أغضو من ابصارهم وقوله وقل للمؤمنات يغضو من أفصارهم وقال لو أخذنا بظاهر حروفها دون أن يكون جوهر القضية واضحا في الذهن فسوف نجد أن الحياة الطبيعية في ذنب زماننا زمن المينجيب والجابونيز والصدر العريان والشعر المرسل والباركات المذهبة الحياة أمر صعب ثم قال مجرد ارسال النظر لا ضرر فيه لكن الضرر فيما يجري في القلب والعقل نتيجة إمعان النظر الخبيث أن تتخطف العقل والقلب الشهوات في فيت فيتشتت الناظر ويأخ فيتشتت الناظر ويأخذ سبيله وراء ظهر عريان فتلك عبودية وذل وهبوط إلى حالة كلب يتشمم وهنا يبدو معنى الآيق المؤمنين غض من أفصالهم مطلوبة والرجل العابد الزاهد المشغول القلب الله يرى الجمال فيرى فيه الخالق الذي صور وليس المخلوق فلا تكون نظرة حلالا فقط وإنما تكتب له حسنة لأنه يقول بقلبه الله عند رؤيته الوجه الجميل يمجد الخالق الذي صوره ثم يقول في صفحة 87 فإذا انتفى الضرر فأنت في المنطقة الحلال لا تضر نفسك ولا تضر غيرك وأقول يقول شيخ إن المؤلف قرر وجوب التزام ظاهر الناس فما باله يضرب بقراره عرض الحائط من آن لآخر هل في الآيتين أو غيرهما تقييد النظر المنهي عنه بأنه عند الاشتهاء حتى يحل عند عدمه إذا كان القلب مشغولا بالله عابدا زاهدا يرى الجمال فيمجد الخالق للمخلوق ثم رد على هذه الدعوة وابطلها فيا أختي الكريمة ما نسبت إلى هذا الضال ثابت عنه لكن كيف في هذا الورقات نقض ذلك في صفحة 104 وما بعد أقول لأن الكاتب متناقض فهو يقرر شيئا وينقض آخر وجميع ما يذكره متهافت والرجل ليس عنده عقيدة واضحة ولا إيمان سليم ولا قلب طاهر وليس على بينة من أمره مهوس يريد عارض الدنيا فيما يخرجه ويخرج في وسائل الإعلام واذاعات العالم تجعجع بهذا الشيطان ويريد بعد ذلك هذه الشهره أنه شيخ الإسلام وهو لا يتقن ولا يفقه شيئا من دين الرحمن فإذا كان الهوس بهذا الإنسان فلا يستبعد أن يتناقض فهنا يقول شيئا وهنا يقول شيئا فلو كان ما في هذه الصفحات ينقض ذلك لا حرج هذا حال من ليس على بينة من أمرهم أما ما ذكرته ونقلته عنه والله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أنسب إلى أحد من عباد الله ما لم يقل له. هذا كلامه وأخذته من كتابه وشيخنا رد عليه في هذا الكتاب في اتجاه التفسير في العصر الحديث في صفحة إثنتين وتسعين ومائة وما بعد ذلك كتاب آخر مطابقة الاختراعات العصرية لأحمد بن محمد ابن الصديق الغمار من المغرب طبع بعد كتاب دليل المستفيد بسنتين ذاك سنة ثلاث وهذا سنة خمس وثمانين ألف هذا الكتاب جاء الجزائري في هذا الوقت فسرق من هذا الكتاب شيئا كثيرا ونسبه إلى نفسه وكأنه عثر على در سمين وليس في هذا الكتاب إلا غث وخيم فألف الجزائري الكتاب الأول سماع الأحاديث النبوية الشريفة في اعاجيب المخترعات الحديثة والكتاب الثاني اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات وطبع الكتابان سنة 1404 للهجرة قرابت قبل ست سنين يقول الجزائري في هذا الكتاب وهو يستقي كما قلت من كتاب أحمد بن محمد بن الصديق الغماري دون أن يذكر لكن من قارن بين الكتابين لا يرتاب في ذلك يقول في تفسير قول الله وأرسل عليهم طيرا أبابي هذا دليل على وجود الطائرات النفاثات هذا كلام الجزائري من أين اخذت هذا الاستنباط ورسل عليهم طيرا الابابيل ما وجه الاستشهاد بهذا على وجود الطائرات النفاثات هذه بليه لنرى ما بعدها جاء بعد ذلك لحديث الدجال وهؤلاء الثلاثه يشتركون في جرم تأويل والتلاعب في احاديث الدجال بل اربعه رئيس محاكم الجوف واحمد بن محمد الصديق الغماري ومصطفى محمود ومعهم الجزائر جاء لأحاديث الدجال وأن سرعته كالغيث استدبرته الريح وليس ك, ك... وأن سرعته كالغيث إذا استدبرته الريح يقول هذا دليل على أن الدجال يركب الطائرات الحديثة ولذلك يجوب هذه الأرض بهذه السرعة القصيرة في أربعين يوما والله ان هذا كذب وافتراء على رسول الله عليه الصلاه والسلام الامر خارق للعاده واذا كان كذلك فلا يجوز ان تخطعه لامورك المحسوسه المشاهده لا يقال كيف اسري بنبينا عليه الصلاه والسلام ولا كيف عرج به الى السماوات العلى وعاد في جنح الليل وفراشه دافئه هذا امر خارق للعاده متى ما ادخلته تحت الموازين الحسيه لم يكن خارقا ولم يكن عجيبا وأمر الدجال خارق للعادة إهانة الله وفتلة للعباد فستأتي تدخله بعد ذلك في هذه الطائرات ما ميزة الدجال على غيره إذا كان سيقطع الأرض في أربعين يوما والناس يقطعونها في الطائرات المسرعة في أربعة أيام بل في أربع ساعات إذا ما ميزة الدجال على غيرهم على غيره يقول هذا دليل على أن الدجال يركب الطائرات ويقول أيضا فيما يتعلق بأجهزة التسجيل الذي وجدت في زمننا عند حديث رواه الإمام أحمد والحديث في المسند في الجزء الثاني صفحة 306 بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يرعى غنمه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجرت القصة في المدينة وكان الراعي من اليهود فجاء ذئب فأخذ شاتم فتبعه الراعي واستخلص الشاتم فأقعى الذئب وقال تأخذ مني شيئا أعطانيه الله صيد أنا صدته تسترده مني من لها يوم الذئب يوم لا راعي لها غيري أي عندما يحصل الفتان وتترك الأغنام والناس يذهلون على أنفسهم والذئاب ترعى بعد ذلك الأغنام وتفترسها بلا طارد ولا محاسب ولا رقيب فقال هذا الراعي اليهودي سبحان الله إن رأيت ما رايتك اليوم عجب ذئب يتكلم فقال له الذئب أعجب من ذلك رجل في الحرتين رجل بين الحرتين في النخلات أي في هذه البلدة التي فيها نخيل يخبركم بما كان وبما هو كائن يقول فعلمت أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا رئب يشهد فرجعت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وآمنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي إنها أمارة من أمارات بين يدي سعر يشك الرجل أن يخرج من بيته فلا يعود حتى تكلمه عذابة صوته وفخذه بما أَحْدَثَ أَهْلُهُ من بعده والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن والحاكم في المستدرف بسند صحيح على شرط مسلم أقره عليه الذهبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وفخذه بما فعل أهله من بعده وفي رواية الترمذي وتخبره فخذه بما أخبر اهله من بعده السباع تكلم الناس وشراك نعلك يحدثك بما فعل أهلك والصوت يحدثك بذلك وفخذك تقول أهلك فعلت كذا وكذا يقول هذا الشيخ نقلا عن الشيخ الغماري يقول هذا دليل على أجهزة التسجيل لأن المراد من الصوت ومن الفخذ ومن شراك النعل أجهزة التسجيل التي توضع في البيوت فأنت تجعل جهازا صغيرا تحمله على فخذك تتركه في بيتك يسجل ما يعمل يعمله الأهل بحيث إذا جئت فتحت الشريط سمعته سمعته وهذا يقول علم من أعلى علم النبوة وبذلك ثبت أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اثن لهذه العقول الرديئة ثبت أن محمد رسول الله عليه الصلاة بهذا الهوس وبهذا الضلال وما بقي عندنا طريق لإثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلا آلات التسجيل تخبره اهله بما فعل من بعده هل أجهزة التسجيل تصور الفعل أو تلقط الكلام بما فعلت يعني لو جرى منها عهر لو جرى منها طهر لو طبخت شيئا لو عملت أجهزة التسجيل هذا ما تضبطه إذا هذا خوارق للعادات يكشف الله عنها قبل قيام الساعة السباع تكلم الإنس عذابة الصوت تخبر الإنسان بما فعل أهله شراك النعل تحدثه فخذك تتكلم وتقول فعل أهلك كذا وكذا واي غرابة في هذا؟ أصل البلاء في الإنسان أن يقحم عقله في أمور المغيبات وأن يؤلها عقله لينازع رب الأرض والسماوات مغيب ما لنا نحوه إلا اقرار وإمرار آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الألباب حضرت مرة بعض المشايخ الصالحين في أبها، وخطب خطبة الجمعة في نهار رمضان وتكلم على الحديث المتفق عليه وفيه أن الشياطين تسلسل وتصفد في نهار تصفد في شهر رمضان وقال الشيخ مبارك صالح لكن غفل وزل وآفة العلم التقليد يقول في المراد بهذا التصفيد امران الأمر الأول تصفد حقيقة وليس المراد إلا هذا وإياك أن تتلاعب بكلام نبيك عليه الصلاة السلام على حسب عقلك ثم قال ويحتمل الأمر الثاني وهو أن هذا كناية عن تضييق مجاري الشيطان في بني الإنسان فالإنسان عندما يصوم يضعف والإنسان عندما يأكل الدم يجري فيه بسرعة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا شبع جار الشيطان فيه كثيرا وإذا صام جرايا الشيطان فيه قليلا لأنه ضيق مجاري الشيطان في نفسه قلت أيها الشيخ رفقا بنفسك. لو أكل الإنسان عند السحر ما لا يأكله في ثلاث وجبات ويفطر ويتغدى ويتعشى ينهى رمضان عند السحر أكله هذه الوجبات الثلاث عند السحور الشيطان سيجري فيه كثيرا قليلا هذا يجري فيه اكثر اذا من غير رمضان على حسب كلامك وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصفد الشياطين في رمضان وهذا لن اكل في رمضان اكثر من غير رمضان اذا ينبغي ان يزداد سعي الشياطين فيه اذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام مردود بهذا التأويل المنجوج قال استغفر الله قلت ثم تدخل عقلك في امر مغيب أمر مغيب إقرار وإمرار نقر به نقره على الكيفية التي عنها نبي عليه الصلاة والسلام فإن وقعت وشاهدناها فالحمد لله رب العالمين وإلا فآمنا به كل من عند ربنا أي غرابة أن, أن يكلم فخذ الإنسان بما عمل أهله أنا تحدث الأرض أخبارها أما تشهد الأعضاء على بني آدم يوم القيامة حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون هذا في محكم كلام الله والله يقول في حق القاذفين إن الذين يرمون المحصنات الغافلة المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين أي غرابة في أن تشهد الأعضاء وأن تتكلم أنت إذا رأيت اللسان ينطق هل هو ينطق بنفسه وبذاته أو لأن الله جعل فيه هذه الخاصية وكم من إنسان له لسان ولا ينطق والله لا فارق بين نطق اللسان ونطق الأصبع وإذا شاء الله أن ينطق الأصبع وأن يخرس اللسان نطق الأصبع وخرس اللسان، فإذا أخبر الفخذ صاحبه بما فعل أهله من بعده فأي غرابة حتى نحمل هذا على أجهزة التسجيل؟ وسدد الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري في الشطط، فقال وإنما ذكر الفخذ لأن التسجيل يحملها الناس على أفخاذهم في جيوبهم الصغيرة. فتخبره فخذه أي بآلة التسجيل الذي يحملها الناس على أفخاذهم وبذلك ثبتت معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام انه رسول الله هذا شطط وهذا تلاعب تحت اسم الإعجاز العلمي ثبت في الصحيحين والحديث في النساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما راع يسوق غنمه عدا الذئب والحديث في الصحيحين على شات منها فاستخلصها الراعي منه فقال له من لها يوم الذئب يوم لا راعي لها غيره فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما كان ثمه أي سمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهم هذا لما تردد في تصديق ذلك وفي تكملة الحديث يقول وبينما رجل يركب بقرة يحرث عليها التفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا إنما إنما خلقت للحراثة بينما رجل يركب بقرة يسوقها التفتت إليه وقالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحراثة فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما كان ثم هذا حال المؤمن هذا حال المؤمن وأما أنه يريد أن يعرض هذا الأمر على عقله ليوفق بينه وليلفق بين الأمور التي جدت وحدثت يقول الجزائر أيضا تحت عنوان الدليل على ظهور الكشافة يريد الآن أن ينسب شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مكذوب موضوع ليقرر نبوته بأمر وجد استدلالا بحديث موضوع يقول رواه الديلمي وابن عساكر والزيادة هذه ليست في تاريخ ابن عساكر إنما هي عند الديلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خصال قوم لوط وقال هذه الأمة ستفعل خصال قوم لوط وستزيد عليها بخصرة واحدة وهي اتيال النساء للنساء يقول ومن جملة خصال قوم لوط في الحديث والمشي في الأسواق والأفخاذ بعدية هذا من خصال قوم نوت وهذه أمة ستفعل هذا والمشي في الأسواق والأفخاذ بادية قل هذا دليل على ظهور الكشافة الكشافة الذين هم طلبة المدارس يخرجونهم أفخاذهم بادية يلبسون الكشافة ويحملون العلم الوطن الجاهن وهذه الكشاف يقول هذا علم من أعلام النبوة ظهور يخرجون إلى الأسواق والأفخاذ بادي رفقا بنفسك أيها الشيخ ولا داعي أن تسرق من غيرك ضلالا ثم تتبناه لنفسك هذا الحديث فيه أربعة متهمون وكذابون أولهم إبراهيم ابن محمد ابن حسن الطيام والثلاث بعده ما فيهم إلا هالك ساقط متهم كذاب فحديث في رواته أربعة تثبت به هذا الأمر هذا الحديث إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ثم تريد أن تجعل هذا علم من أعلام نبوته هل مش في الأسواق والأفخاذ بادية سواء ظهرت الكشافة أم لا هذا حاصل في هذه الامه من غير الكشافة أرى في هذه البلاد بعض الناس يخرجون بعين رأيتم من الكافرين الذين غضب عليهم رب العالمين من البريطانيين أو الأمريكيين أراه باستمرار أفخاذه مكشوفة ليس من الكشافة ويسوق كلبا ونقول سبحانك غضب الله عليك على الكلب الإنسي أعظم من غضبك على الكلب الحيواني ونجاسة هذا الكلب الإنسي أعظم وأغلط من نجاسة هذا الكلب الحيواني باستمرار هذة مكشوفة وهو كلب غل يتجول في شوارع المسلمين أمام النساء والرجال بهذه الحالة فهذا منكر وقع وليس من الكشافة فقط ولا داعي أن نقول وبذا هذا علم من أعلام النبوة وبذلك ثبتت نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام فالاعجاز العلمي ينبغي أن يقف عند حد نقول كما قال شيخنا ويخلق ما لا تعلم من الوسائل التي تجد من مركوبات حديثة طائرات باخرات سيارة لقف عند هذا لا بعد ذلك طيرا أبابيل دليل على الطائرة ما وجه الاستشهاد بالطير الأبابيل على الطائرة إنما يخلق ما تعلم من المركوبات الأخرى وقد وجد قل في هذا إشارة إلى أنه ستوجد مركوبات أخرى وقد وجدت وهذا إشارة أشار إليها القرآن وتحققت ولدى بعد ذلك للاسترسال في هذا فلا بد إخوة الكرام من أن يقف العقل عند حده وأن لا يؤله الإنسان نفسه إذا التفسير بالرأي الذي وافق نصوص الشرع وقواعد اللغة فيشهد له سياق الكلام ويدل عليه السباق واللحاق هذا جائز بالاتفاق دل عليه كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام والعقل قرره من ثلاثة أوج دفعا للمحاذير الثلاثة فإن قيل ورد عن نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى تحرين التفسير بالرأي فكيف ستوفقون بينما ما قلتم وذكرتم وقررتم وبين هذه الأحاديث كنت أتمنى أن يطول الوقت قليلا لانتهي من هذا المبحث في هذا الدرس وأرجع الكلام على هذا الاستعراض أحاديث ثلاثة وردت تنهى عن التفسير بالرأي لأبين معناها الحق وأنه لا معارضة بينها وبين الأذلة التي قررت جواز التفسير بالرأي فإلى الدرس الآتي إن أحيان الله إن شاء الله وصل الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزائر يا أخي الكريم درس في في الحرم المدني مشهور معروف أبو بكر الجزائر معروف ما, ما يحتاج إلى تعريف ذكرها بين الكتابين ورد عليه بعض مشايخ البلاد هناك ووافق على الرد الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظ الله مشايخ المسلمين أجمعين أرد عليه وبيّن أن هذا هوس وضلال عاد عن الأمور التي ضل فيها في أمر الاعتقاد كحديث إن الله خلق آدم على صورته وقال هذا إبطال لنظرية دارون وسلك مسلك الجهمية وغير ذلك من الأمور والكتاب الرد مطبوع عليه مطبوع كما أنه الكتابين مطبوعة بموافقة وإقرار الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله وحفظ الشيخ المسلمين أجمع واضح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين